السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن ينفقهنا في ديننا وأي يعلمنا ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا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 وأي جعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء ومازلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى الرحمن لا يملكون منه خطاب ومازلنا نقف مع ما سقتنا إليه هذه الكلمات القرآنية الطيبة وهي قضية الشفاعة والتي قلت لحضراتكم إن الشفاعة كما تكلم فيها أهل العلم شفاعة عامة وشفاعة خاصة أما الشفاعة العامة فقد رأينا إنها خمسة أنواع وأما الشفاعة الخاصة فقد رأينا أنها نوعان وقلنا إن هناك من الذين انتسبون إلى الإسلام قديما من أنكر نوعا من أنواع الشفاعة العامة وهي الشفاعة التي تتعلق بإخراج أهل الكبائر وأهل المعاصي الذين هم من الموحدين وقد استحقوا أن يدخلوا النار بكبائرهم ومعاصيهم فبعد أن يمكثوا فيها ما شاء الله يشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار ويدخلون الجل وهذه الشفاعة التي هي محل النزاع والتي أنكرها كما قلنا الخوارد والمعتزلة قديما وظهر الآلة في إعلامنا والذي ما زال فاسدا الذين يدندنون حول هذه القضية ويحيون هذا الطراث الذي كان قد مات وينقلون إلينا الشبه على اعتبار أنهم مفكرون وقد جاءوا بشيء جديد وهم يسرقون أفكار القدامى ويا ليتهم سرقوا شيئا حسنا وبدوا الآلة ينشرون بين الناس أنه لا شفاعة لمن دخل النار وأن من دخل النار فلن يخرج منها أبدا كما رأى الخوارج والمعتزلة من هنا حدثنا حضراتكم عن الشفاعة بأنواعها وجاء الحديث عن هذا النوع الذي هو محل الإنكار الذين سيدخلون النار ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكلام واضح ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه مات على كبيرة لم يتب منها أو على معصية أغضبط الله رب العالمين فاستحق أن يدخل النار بما قدم بعد فترة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار ويدخل الجنة هؤلاء ما أعجبهم هذا الكلام ما أعجبهم هذا الكلام وقبل نعرج إلى ما قالوه ولبئس ما قالوه لودوا أن نسوق كما رأى أهل السنة والجماعة بعضا من الأحاديث التي تشير إلى هذه الشفاعة وإلى تحقوقها يوم القيامة هناك حديث نبدأ به وهو حديث في صحيح مسلم وسوف يجبنا إلى باقي الأحاديث يحدث به يزيد الفقير، وألا تعمت الأذكر اسمه لأنه له معنى واقفة. يزيد الفقير حينما تسمع الفقير إبى معناه معلاية ما معوش فيلوسيا، لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح، وأسمه يزيد ابن صهيب وهو تابعي كوفي. ولقب بيزيد الفقير لا لفقره وإنما كان يشكو فقار ظهره فقرات بتاع ظهره زحلتنا يعني كده يشكو فقار ايه ظهري مش عشان ما معوش فلوس لا عشان ظهره تعبان فقرات عنده مش مظبوطه فلقب وعرف بيزيد الايه الفقير كما قلت وكله تابعيا وكالا من أهل الكوفه وما زلت أذكركم لما تحدثنا عن الخوارج قلنا إن بذرت هذه الفرقة نبتت وظهرت امتة فاكرين امتة في حياة النبي فاكرين ذو الخويسرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل وكان له أصحاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت هذه النبتة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تعترض بعقلها القاصر إما على النبي وإما على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعني هو في حياته اعترض عليه ذو الخاصرة وقال له ايه اعدل فاكريني الكلام ده اعدل فما بلوك بعد وفاته ماذا سيفعلون وماذا سيقولون فهذه النقطة كما قلت ظهرت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطبع كل فكرة تظهر تنتشر ويكون لها أتباع ويأتباعها كل صاحبها وهوة الفكرة خلاص بيمشي فيها وهذا الشيء ورحتها في كل المجتمعات أي واحد يطلع بفكرة على طول تجد من يزمر لها ويطبل ويصفق لها ويسير خلفها يعني حتى أولئك الذين عبدوا الشيطان هذه شو فكرة يعني ساقطة. ومع هذا وجدوا لهم أتباعا فكل واحد له هوى وله دماغ وأنت لا يمكن أن تجمع الناس جميعا على فكر واحد أو على عقل واحد فالعقول تختلف فهذه الفكرة ب... يبدأ يبرئ أتباع وكث وصدر أنهم كثر جدا في عهدي وحياتي علي ابن أبي طالب كما قلنا وقتلهم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين فيزيد الفقير مش لما معاولشه الوزبة اللي بيشتكيه فقرى الظاهر يزيد الفقير هذا التابعي الكوفي كان بدأ يتأثر بفكر الخوارج استبعوا عارفين يعني كان بدأ يتأثر بفكر الخوارج فبيقص لنا هذه القصة التي جاءت في صحيح مسلم فبيقول خرجت في عصابة مش عصابة يعني علي بابا والاربيين حرامي وحرامي يعني عصابة يعني ايه جماعة من الناس خرجين منين بقى احنا قلنا هو ايه كوفي بقى خرجين من من الكوف يقول نريد الحج ثم نخرج على الناس يعني قصدين الحج اولا وبعدين نخرج على الناس نتعلم نعلم نبيع نشتري كده فقول نريد الحج ثم نخرج على الناس يقول فمررنا بالمدينة برا حين يحج قصدينه مكة فمروا أولا على المدينة فمررنا بالمدينة فرأينا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس سيدنا جابر في المدينة لهم مجلس علم جالس يحدث للناس فجلسوا إليه فيقول فرأينا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فذكر الجهنميين أقول تاني فذكر الجهنميين من الجهنميون بقى الجهنميون ورد ذكرهم في حديث لجابر وفي حديث لأنس في صحيح المخاري أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول يخرج قوم من النار بعدما مستهم منها سفعة سفعة يعني يعني سفعته النار يعني سفعته النار سفعته يعني أحرقته فغيرت لون جلده فغيرت لون إيه جلده فسيدنا أنس بيقول أن في قوم ما يخرج من النار بعدما أحرقتهم النار وغيرت جلودهم وغيرت جلودهم ولذلك ستجد في أحاديث أخرى في مسلم وفي غير مسلم حتى احتمشوا وصاروا حمما لا الله لنا ولكم السلامة احتمشوا وصاروا حمما يعني احتمشوا ويعني صاروا حمما هتجد رواية في صحيح مسلم حتى صاروا فحمة يبقى احتمشوا الواحد بقى عامل زي الفحمة بس الفحمة في النار بتبقى زي ليه الحمم حمم يعني ايه الكتله الحارقه من النار شوف الفحمه لما يحطها على النار كده وتبقى حمراء قدامك كده لما تسيبها شويه ترجع تبقى ايه ها سودا لسوادها فاحتمشوا يعني صاروا فحمه وصاروا حمم اي صاروا محترقين نسال الله لنا ولكم السلام هؤلاء الذين صاروا بهذه الحال كما يقول انس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين فيخرجون من النار ويدخلون الجنة فيقال لهم الجهنميون. يبقى الجماعة اللي بطل بهم عملهم ماتوا على كبائر لم يتوبوا منها وماتوا على معاصر هادخل النار ويحترقوا بنارها ويصيروا فحم. يصير حومما، ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى لن يخرجوا من النار، بس علي سأل الزاي بقى، إيش كذا؟ علي سأل الزاي بقى، ويدخلوا الجنة، ولسه علي سأل الزاي بقى، ولسه جاي الشعر، ويدخلوا الجنة. أهل الجنة هيسموهم إيه الجهنميون جهلنيون يعني يعني جايين من جهلهم، خلاص الكل واضحة. يبقى أهل أهل الجنة هي يعرفوهم بكده هؤلاء الجهنميون قالوا في جهلنا جم ولذلك هم لن يرضيهم هذا الاسم شعجبهم أن ينسبوا إلى جهنم ولذلك سيشكون إلى الله كما ورد في أحاديث صحاء هيشكوا إلى الله يا يالي لا نحب أن يقال لنا الجهنميون مش عايزين الاسم ده فيقول الله أنتم عتقاء الله فهيسموا بعد هذا اعتقاء الله بس يبقى لكن في الأول حيقال عنهم الجهنميون ولذلك حديثهم عرف عند بعض أصحاب السنن بحديث الجهنميين يبقى عرفت منهم هم فجابر بن عبد الله كما يقول يزيد الفقير في هذا المجلس العلمي جلس يحدث الناس عن ميباه عن الجهلميين بيحكي كهياته اللي هيبقوا في النار وبعدين هيدخلوا الجنة وبعدين هيقال لهم الجهلميون فمش هيعجبهم فيقال لهم اعتقاء الله واعتقاء النار ويتغير بإسم أعب بيحكي الحدوتة دي مين اللي أعب بيسمعه يزيد الفقير ومن معه فلقلت إن يزيد الفقير كان بدأ يتأثر بفكر ليه خواج خواج عندهم من دخل النار لن يدخل لن يخرج منه خلاص فجبر الوقت أعبي وليه لا ده دافيجوا أنميونه يخرجوا من قلناه وخرج شق القلب الكلام ده يوافق ما عند أزيد الفقير مش هيوافق ولذلك في التو واللحظة أظهر اعتراضا فقال ماذا تقول يا صاحب رسول الله ايه اللي انت بتقوله ده مش عاكم الكلام ماذا تقول يا صاحب رسول الله والله سبحانه وتعالى يقول هيعترض بس يعترض بيه بالقرآن بقى بالقرآن بقى وعشان كده بيطلع بعضهم الآن يقول لك لكده زي ما قال عدنان الرفاعي الخربان اللي جايبه تعابان اللي اسمه عليه بس ده على مفكر المفكر خبرت اعترض بنفس الآت اللي هتسمحه دلوقتي اللي هو يقولك لا مفكر وصل بسط في القرآن ولا أجد يا عبد ده كلام بيتقال من الأقطر من ال 14 قار أنت قاتي بيع علينا الأرعى في الإعلام وتقولي لا مفكر و... كلام ده بيتقال بقول لك والله الأقطر من 14 قار ومردود عليه من الأقطر من 14 قار لكن طبعا عدنا ده بلاش اللي رفض عليه خلاص بيجيبوهم زي الكلاب اللي السائبة وينصرفوا خلاص ولا يعطونا حق الايه حق الرب مع اني والله انا في قناة الناس في برنامج مع خالد عبد الله اعلننا له انت تقول هذا الكلام انا على استعداد ان انا لازرق ورد عليك ويا سيدي في اي حته عايز في القناة اللي انت بتتكلم فيها ماشي عايز في القناة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ماشي عايز في قناة الحافظ ماشي عايز في مدان التحرير ماشي زي ما انت عايز المهم ان يظهر للناس انك مخرف وانك تسرق افكار الاخرين وتنسبها لنفسك على اعتبار إنك مفكر وهذا الكلام مردود عليه فاا يزيد الفقير مش لسه عاد نذير فاعج ولين البؤين دوت هيجي ولين البؤين فأراد أن يعارض هذه السنة بما يقرأه من اللي من القرآن وبما يفهمه من بما يفهمه من القرآن فهمه وكد إن فهم الآيات دي تتعارض مع هذا الحديث ومع هذا الكلام وهنشوف طبعا هذا الكلام قضية التعاون وإحنا عندنا الآن ظاهر الطيفة وهذا كلام أصبح يردد كثيرا في الإعلام وأكرر الذي ما زال فسادا بل ويزداد فسادا اللي عندنا الآن قلوات بينفق عليها وفيها ناس بتفتحها سواء كان ونصار زي الكلب نجيب سويرس أو غير نجيب سويرس الفراعين وغير الفراعين والسي بي سي والشواء القنوات الصخطة هذه خلاص وبينفق عليها أناس ينفق عليها أناس و... ويفتحون... ويفتحها أناس معلوم هوياتهم المعداء المعروفة للإسلام أو هم على غير دين الإسلام أصلا فتكون النتيجة تسمع كيدا وكيلا للإسلام وصدل عن سبيل الله في هذه القنوات الفاسدة التي ما زالت موجودة بل وكثرت الآن بكفرة الآن كلما جاء المد أو طال الإسلام هي تزداد شراسة تزداد شراص وتعلن عن هوياتها صلاحات كده لها لا تريد إسلاما فنزالت موجودة هذه القنوات وللأسف منها قنوات تلفزيون بقى المحل بتاعها الفضائية والمحور والمصرية وكل ده شغال كده كل ده حرب على الإسلام ما زال الإعلام فاسيدا لم يتغير لم يتغير تلاتين سنة بيطربة في أخضان كلب كان بيحكمنا يعادل الإسلام فما زالوا على هذا المنوال يسيرون, يسيرون ان شاء الله سيأخذهم أهوز عزيزي محتيري والدنيا جاية ما دي الله ان شاء الله فيجيبوا بقى هؤلاء دول بفكر نسأل مفكرين مفكرين يعني بكلام ده تقل. فيجيب لك يعرضوا في هذه القنوات وغبالك ورأي يجيب لك وقول لك ايه خلاص وقل دفع الناس للجرأة للجرأة والله على القرآن وعلى السل بقى عند الناس جرأة على القرآن وعلى السل يعني كان يأتي الصحابة بباكر دي قدام القرآن يقول أي سماء تقلوني تضلوني وأي أرض تقلوني إن أنا قلت في كتاب الله برائي ما ضارش ما ضارش فيش غرقة على كتاب الله هم الآن جراء الناس على القرآن الكريم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطلاع بقى لك شوية أفاكين وخذ بالك منهم الإردا المسلسلة اللي اسمها ملك دي وخذ بالك دي المفروض عطف أفص في جنة الحوالات دي مش تطلع تخطب الناس دي مكانها الطبيعي اقفص جب الناسانيس والقرود في جنة الحوالات وتقول لك لا لا لا النبي قال اذا جاءكم الحديث عني الحديث عني فعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاخذوه إلا فتركوه طبعا النبي بريء من هذا الكلام وهذا حديث موضوع لكن شوف تعلم الناس الجرأة ان يجي الحديث يحط قدام الآية اللي هو مش فهمها أصلا خلاص ما يعجبوه شرمي عم واللي بعده أصبحت هناك جرء على القرآن وجرء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين حتى هؤلاء ياريت عندهم يعني حتى لو صح هذا الكلام بقول شوف حتى لو صح طب العمر النبي ما يقول كذا ده أشكب بالحديث عني فأرضوه على كتاب الله إن وافقه فأخذوه لإن خلافه لأن العمر النبي ما يخالف كتاب الله كلام غير معقول لكن حتى لو افترضنا أن هذا الكلام صوابا أن هذا الكلام صوابا مفهوم المخالفة عندك إيه بقى هم عندهم معيار الموافقة والمخالفة ده كل حاجة عندهم تعني ها مخالف خلاص كل حاجة عندهم تعني مخالف ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي, ارمي, ارمي. عمالين يرموا السنة مش لين حد يلضع ليه والأبواب يعني مفتوحة لهم على مصرعيها على مصرعيها فشوف يزيد الفقير بفكره اعتبر أن هذا الحديث يتعارض مع بعض آيات اله القرآن الكريم فراد أن يحتج بها على جابه أن يحتج بها على جابر فقال ماذا تقول يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف الأدب برد يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت يبقى خلاص خد الخزي مش هيخرج منه مش هيخرج منه والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها إيه؟ أعيدوا فيها إيه بقى مش هيخرج مش هيخرج وضم بقى اللي قالوا الخوارج بعد كده وما هم منها ها بمخرجين وخذ بقى لأيات دي كلها لكن هو اعترض بهاتين الآيتين واكتف واكتف فقال له جابر وهو يرد عليه وهو يرد عليه أقرأت القرآن شوف الكلمة أقرأت القرآن والكلمة دي ما أرواحها والله لأنك تسأل نفسك تقول الله ما هو الآن له بايه بالقرآن مش كده هو الآن يستدل له بالقرآن فازاي يقول له أقرأت القرآن أقول لك أنا ازاي إنه عايز يقول له أنت لم تأخذ كل ما جاء في القرآن إذا قرأت القرآن لا. واضح قوي أنك قرأت بعضا وتركت بعضا هذه القضاء اللي لازم تفهمها بقى اللي يقع فيها مثل الخرفان عدنان ده وأمثاله أنه هو أنهم ينظرون إلى بعض آيات القرآن ويتركون إيه بعض دعكة سينة من السن يعني سيب السنة للأخ مش دعكة يعني سيبها للأخ لك خليك في القرآن الذي تحتج به فإذا أردت أن تحتج بالقرآن فياك أن تكون كالأعوال ولا قلت هذا الكلام بلا بلالة ومتكرارة إن كثير من الأخطاء الذي وقع فيها القدامة والموجودون الآن هذه نتيجة أنهم ينظرون إلى الدين بعين عوراء أعبش أعوال فيأخذ جانبا ويترك اليه ويترك الآخر وتلك مصيبة وتلك مصيبة أنت إذا أردت أن تتكلم في قضية يبغي أن تنظر بالعينين معنى تنظر العينين يعني يعني أن تقرأ كل ما ورد فيها في القرآن الكريم فإن أخذت جانباً وتركت الآخر فتلك مصيبات فتلك مصيبات وهذه مسألة نعاني منها الآن نعاني منها الآن إحنا عندنا أصحاب التسيب وعندنا أصحاب تشدد والدين واسط التشادز ده ناتج عن إيه؟ اه الإسلام فيه كده فيه ترغيب وفيه ترهيب مش كده إذا أردت أن تتكلم عليك أن تأخذ الجانبين الترغيب والترهيب لا يطلع ناس يخلع عينه ويخلي عين واحد فينظر إلى الترهيب فقط فبيودي الناس كلهم في داهية ويسودها ويطلع ناس بعض يعور عينه ويروح بعصص للترغيب فقط فيفتحها على البحر ويسيبها والله والضرب لكم مثالا فاكرين تلك اللي يبص في قضية الزنا ستجد أن أناسا اعتبروا الزنا كفرا كالخوارج لأنه بص كده فما شافش غير حديث واحد لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن يبقى بدام زالة ما بقاش مؤمن خلاص خلصت يبقى بوصس كده فشددها وكفر الزاني وقفلوا الباب رح تلق واحد معاكموش الكلام راح بص بعين كده وقفل دي قفل العين اللي بص عليها الأولان وبص بالعين الثاني فلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زن وإن صرع هل لك ده حيل وأول إذن وإسرع بدان بتقول لا إله إلا الله هتخش الجنة مين فيهم صح إلا ده صح ولا ده صح ضه أعور وضه أعور أنا عايز راح بيشوف الأهلين الاتنين أنا عايز واحد يشوف الأهلين الاتنين يوم يحط قدامه الحديثين ويخرج بوسطية الإسلام اللي الزاني حيدخل جالنا مدام بيقول لها إله إلا الله سيما النبي قال بس مش معناه روح إزني زي ما هو عايز لان في قبل الجنة جهنم زي ما لسه كلنا بنتكلم دلوقتي ما يبقى فيه جهنم لازم اخذ بالي من الكلام ده يبقى لما اجا اقول له اه اخرتك الجنة بدان بتقول لا الهي لله والله كل من يقول لا الهي لله ياخدش الجنم لكن بداية ده السؤال بقى ولا في ناس زي ما شوفنا بقى احتمشوا وصاروا حوما ما تحكون من انهي هتكون من الجنة بداية ولا هتكون من الجهنميين اللي هيخضي قصة من العذاب وبعدين يروح الجنة فخلي بالك فلا الباب مفتوح على مصرعيه ولا مقفول خالص انت غريتك الجنة بس انت عايزين تخش الجنة ايه بدايات اه من قال لي لا لا الله هتخش متخافش. يبقى مش هتكفارك ما لم تستحله لكن في نفس الوقت هتخش امتى يوم لما تعرف انك تاخد قصة من العذاب يبقى مش هتعمل ايه مش هتزن مش هتزن شوانا خدت الاتنين مع بعض ازاي يبقى لا سوت هاله وكفرته ولا فتحت هاله لازم ببص في الحكتين مع بعض لكن انا عندي العور وما اكثر العور فشوف رد جابل رد خطير جدا قال اقرأت القرآن ما اعطقتش ان اقرأت القرآن كله كده ما اعطقتش لو قرأت كله ومش هتقول كده يبقى هو أخذ بعضا وطرك ايه بعض. غاب عنه البعض يبقى ما شافش بالعينين طب ايه اللي حصل فجبر بيكمله كلام قال أقرأت القرآن قال أقرأت قال أقرأت المقام المحمود أقرأت المقام المحمود أي عسى أن أي يبعثك ربك إيه؟ مقاما محمود قرأت المقام المحمود قال نعم قال فإن المقام المحمود هو الذي يخرج به أهل النار من النار ويدخلون الجنة وهو الشفاعة وهو الشفاعة تفهم من ده إيه تفهم من ده إني الآيات عايز يقوله كده ببساطة اللي قالت أهل الجنة مش هيخرجوا دي عامة آية المقام المحمود عملت ايه خصصتها وقالت لا هيخرج من كان موحد ادي الكلام ادي الكلام لذلك يزيد الفقير بقى بيقول ايه بيقول فلما عدنا خلاص سمعنا الكلام وسمعنا رد جابه فلما عدنا رجعه الكوفة تانية يقول فقلت لهم أعب يتكلم مع الناس اللي معها بأ فقلت لهم أترون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله يعني ممكن يكون بيقول كلام النبي ما مالوش ممكن يكون سيدنا جابر بيكذب على النبي بيقول اللي في جهنميين ويخرجوا من الجهنم بالشفاعة يكون بيكذب على النبي يعني أترون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيبا فما خرج منا إلا واحد يعني إيه فما خرج منا إلا واحد يعني في جروا عباس هو اللي اتبع قولي مين الخوارج والباقي كلهم ومنهم يزيد ولذلك قالوا عادوا عاد عن فكري وراح أعد في مكة خلاص وعاش فيها واعتزل جو الكوفة الذي كان قد انتشر فيه الفكر المخرجي اللي هو فكر الايه الخوارج عشان بقول ما خرج منا الى واحد يعني لم يصر من الخوارج منا إلا واحد اقول لا لكن كلهم اتفقوا على ان جابر لا يمكن ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما قال في ما قال ولذلك كما قل ستجد هناك احاديث ما أكثر. في الصحيحين البخاري ومسلم وفي غير الصحيحين تتكلم عن خروج هؤلاء الجهنميين من النار بالشفاعة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم إلى الجن ومنها حديث جابر في صحيح البخاري فجابر بن عبد الله وهقول السند لعلة سأذكرها لك يحدث بهذا السنة في البخاري حماد عن عمرو بن دينار عن جابر يبقى مين اللي سمع من جابر عمرو بن دينار فبيروي لمين لحماد فعمر بن دينار يروي لحماد ما سمعهم جابر فاقول قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار اسمع بالشفاعة اللي احنا قلنا حديث قال ما قال ان في قوم يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة ويقال لهم ايه أنا طلعت عليك سؤال هيخرجوا ازاي فجاب بيقول يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة ازاي بقى بالشفاعة بالشفاعة هذا البخاري بالشفاعة كأنهم الثعارير طبعا طوبط حدفت كده مش كده طوبط حدفت كده كأنهم الثعارير خد بالك بقى يقول حماد اللي هو سمع من مين؟ من عمر ابن دينار يقول حماد وكان عمر قد ذهب فو ذهب فو يعني ايه سنان وقت هفل الواحد لما بيكبر سنان وقت فسنان وقت عشان كده ابن حجر بيعلق تحت بيقول ايه فنطقها اللي هو مين عمر اللي سنان وقت فنطقها الثعارير وهي تنطق بالشين قال ايه الشعارير فهو بدل ما يقولها الشعارير على سان سنان وقعت نطقه الثعارير وذلك هو أصر حماد ويروي هذا الحديث عشان صحي الكلمة يقول انه سمع من جابر ان جابر بحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوما يخرجون من النار ويدخلون الجنة بالشفاعة كأنه الثعارير يقول وقد ذهب فو عمر فعايز يقولك عشان كده قالها الثعارير. فلما تيجي تدور عليها وتلاقيها الشعارير ما تقولش هو كذب. انما لاجل ان ذهب ايه? فوق. عشان تبقى القضية يا راضي. فاخد بلسان عمر الثعارير ونطقها يكون الشعارير. كأن لهم الشعارير. طبعا طوبة تانية. يعني انت <تصفيق> الاول اتحدفت طوبة كده ما انت ما طوبة دي ما انتش عارف يعني ايه ثعارير. طيب. فقلت لك لا ده هي اصلها الشعارير طب ما انت مش عارف الثانيه فعم ف ف ف ف جابر بن عبد الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وما الثعارير او تقول بقى الشعارير قال الضغابيص جميل قوي وقعت بقى كده يا فصصايه وسال واخد بالك ايه الشعارير او الثعارير قال له حلو حلوه قوي ايه مش فاهمين ولا ايه <تصفيق> أنا نفسي اشفع <تصفيق> فالضغابيس ففسرت بالضغابيس وانفسرت مبهمل بايه بمبهمل ما يا كده فسرت مبهمل بمبهمل لكن هي عند العرب كانت واضحه احنا الان اصبحنا عاجز خلاص بلاش عرب يعني لا ننطق العربية ولا نحسنها الا من رحم ربي وهم قلة ندر ندر شوف بقى الثعارير والشعارير والضغابيص وخبالك انت وفي صحيح مسلم التراثيث كأن لهم التراثيث حلو الحاجات دي حلوة يا جميلة مغزية فبقى عندك تراثيث وثعارير وشعارير وضغابيص تقول ايه, ايه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في لفظ في صحيح مسلم كأن لهم السماسل في لفظ آخر في صحيح مسلم لهم القراطيس العملية مش ايه ده ايه ده خد يا عم احنا اتفقنا أنهم في النار اصبحوا ايه اصبحوا ايه ايه قلنا فاحمل مش كده وفص الله فاحمل وحممة يعني زال فاحمل ايه المولع لا الله لنا ولكم السلام فلما شاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم الله من النار هم تأتي رواة في صعيل بخاري المسلم وفي غيرهما فجعلهم على حفة نهر في الجن زي ما بتزرع نبتة كده ثم صب عليهم من ماء الله فصاروا كالنبت لكنك بتزرع فأحماية دي تحولت ليه لابتزال نابتة كده وصفوهم بقى عملي ازاي تحولوا بقوا من ازاي يعني السماسم ده نوع من النبات لينة يعني الثمرة بتاعت السمسمة يكفيقها لهواء ضعيفة جدا اشتبع عارف ضعيفة جدا مش كده اللي بتطلعوا منه السمسم بذلك يعرفه مش كده توصفوا كالسماسم في الضعف كالسماسم ايه في الضعف وتحولوا من السواد والحمرة اللي هو الفحم والحمم تحولوا من السواد والحمرة إلى بقوا أصبحوا زي الثعارير أو الشعارير أو الضغابير. إيه بقى الحكاة دي كلها أنواع من الثمار تعريفها العرب تعريفها العرب فيقولون في الثعارير أو الشعارير ده نبات صغير عامل زي السل نبات صغير كده زي القثاء عارفيني القثاء اللي هو ايه حاجة زي تشبه الشمام كده او الخيار كده بس, بس حاجة بعض غيرها كده بيضاء يعريفو العرب ده نوع البعض الاخر بيقول في الحجم الضغبيث جمع ضغبوث الضغبوث شجرة تكون في اولها كعقلة الاصبع او كالاصبع عاملة زي كده قد كده وبعض الاخر بيقول ان ده دم جمع ضغبوس والضغبوس هو نبات ابيض صغير كده العرب كانت تشلؤه وتأكله بالخلي والزيت تجي الدورة الحاجات دي كلها هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد امرين اللهم بعد ان صب عليهم من ماء من نهر من انهار الجنة كانوا او اصبح ضعفاء تلعب باشر صغير كده بعد ما باكلوا فح بقوا منابتة باشر صغير كده بس ضعيف جدا هزيل زي الايه الشجرة الصغيرة او الفرع بتاع السمسمة وتحولوا الى البياض تحولوا الى البياض زي ما قلنا ها القثاء او زي ما قال لفظ كأنهم القراطيس قراطيس جمع قرطاص وهي الورقة البيضاء التي يكتب فيها يبقى كان لهم قراطيس يعني صاروا بيضا كالقراطيس زي الورع البيضة كده يبقى نبتوا وتغير حالهم من سواد واحتراق إلى بياض وضعف إلى بياض وياه عشان تبقى الصورة أضح ليك إلى بياض وضعف فأدخلوا الجنة فعادوا إلى أحسن مكان يبقوا زيهم زي يبقى اهل الجنة زيهم زي اهل الإيه زي اهل الجنة ادي قص القضية ببساطة شديدة جدا ازاي خرجوا وبعدين اللي حصل وبعدين لما دخلوا الجنة عادوا الى مكانوا وبعدين قال لهم اهل الجنة الجهنميون ها شاكوا الى الله فتغير الاسم الى اعتقاء الله اعتقاء الله بس هذه القضية بممتال بفضل هكذا تنص الأحاديث ودول زي ما قال النبي في حديث آخر يعني إن شفاعته لأهل الكبائر من أمات دول اللي ماتوا على كبائر ولم يتوب منهم اللي هم كفرهم الخوارج وجعلهم المعتزل في منزل بين المنزلتين هذه الأحاديث كما سمعت تجرأ عليها الخوارج فطعنوا فيها وردوها وكذّبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ناقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوارج وناس عندهم جرأة عمدهم جرأة على القرآن وجرأة على السنة وجرأة على الصلاف الصالح وجرأة على Jahren وجرأة على يعني زي ما قلت لك كنا في السجون كده لا يحترمون أحدا حتى ما نجلس كنا نجلس نتكلم معهم او ننظرهم منتهى السفالة ومنتهى IC الإلهة الأدب منتهى السفالة ومنتهى IC الإلهة الأدب وعيالك زي ما قلتلك زمال يعني احداث الاسنان سفهاء والأحلاك منتهى السفالة ومنتهى IC الإلهة الأدب وفي النهاية يتوفقه على كلامه ده كافر ده كافر ده كافر لا تبقى انت كمان كافر ولذلك اللي يعني معهم مشاكل لا حصر لا ولحد دلوقتي في منهم كلاب عمالين يهاجموني على النت ولا اعبوا بهم يعني كتير يلفوا على السماعه طب رد عليهم انت مش هرد عليهم دي شكلات رد عليهم ده لا عقل ولا علم ولا دين ده جرئه على الصحابه وجرئه على النبي وجرئه على اهل العلم ولا أنت انت ما قلتش منهم ادبل يعني ما نيجي نطلعش معهم بالعلم والله يعني اعلى ما فيهم كالحمار يحمل اصفار ليش عنده علم نهائي يعني لدرجه انه ما توصل معالي النهايه يقول لك طب خلاص احنا لينا شيخ قد كده اللي بقى تجبه لك وما تشوفش وما تشوفهمش ولا تشوف الشيخ اللي قد كده ده وبعدين لا تلال منهم بعد كده بقى يكفلوك ويشتموك وينالوا من شخصك ويالفو في حقك ويقولوا ويقولوا زبده عايش تقول تقول فتلك مصيبتهم فعندهم جرئه فتطاولوا على هذه الاحاديث وانكروها ونظروا في القرآن بعين اوراء اللي هاذا مولت له راح جايب آيات فما تنفعهم شفاع الشافعين وما هم منها بمخرجين وأنا اتكلم عن يوم لا تنفع لا تنفع فيه بيع ولا شراء ولا خلة ولا شفاع يبقى اليوم ده مش هتنفع فيه الشفاع هيقولوا فما لنا من الشافعين ولكل الآيات دي بتقول ما فيش شفاعة هتنفع وما فيش ناس هتخرج من النار ازاي تلا تقول لي في شفاعة هتنفع وفي ناس هتخرج من النار يا اعمى البصر والبصيره بس زي ما وردت الايات دي وعد من ذا الذي يشفاه عنده الا باذنه يبقى في شفاعة منفية وفي شفاعة مثبتة مرهونة باذن الله باذن الله يبقى في كده يبقى في كده وكنا لسه بنتكلم مع أخوانكم بالأمس في الآل في سورة سابق بتقول ايه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله يبقى فيه شفاعة بإذنه يبقى فيه شفاعة منفية وفي شفاعة بإذن فهمت اللي اتنين ما بيفهمش حاك ما بيفهمش حاك الشفاعة المنفية هي الشفاعة لأهل الكفر ولذلك كل سياق الآيات اللي جاي اللي ما تنفعه بشفاعة شفعين ما هم منها بمخرجين كل ده بصر السياق هتجد أن الحديث عن أهل الكفر طب وإحنا قلنا لكن النبي هيشفع للكافرين فالشفاعة المنفية في القرآن الكريم هي الشفاعة لأهل الكفر والشفاعة المثبتة في القرآن والسنة والموقوفة على الإيد هي الشفاعة لعصات الموحدين فأين التعارض ها هنا أين التعارض ها هنا أين أين التعارض هؤلاء ولذلك بقى لازم أكلمك عن مفهوم التعارض إني يقول لك الصفية حديث تتعارض مع القرآن لا افهم بقى مفهوم التعارض إيه لازم تعرف مفهوم التعارض إيه عشان مش كل حاجة بدماغك تقول ده بيتعارض طب انت مش فاهم دي قضيتك بد أن تفهم ما هو مفهوم التعارض ثانيا هطلع لك بقى من كلامهم من كلامهم لما كلام المعتزل الخواذق هوريك بقى الطعارة تفعل هل هو في محتاج بيه أهل السنة أو في مقله هؤلاء وده أمر إن أردت أنت الصدحه وأن تستكمله معنا ويبقى بعد كذا نكمل بقى خواتيم صورة النبأ يبقى هنشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك